أحبة الفوضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خير نابد أبيه أي مجلس وأي لقاء هو كلام ربي سبحانه وتعالى خالق الأرض والسماء يقول جل في علاه ألس لام صاد كتاب أولى دنا اليك فلا يكن في صدرك حرج من لسان ذره وذكره للذاكر المؤمنين وذكره لما يقول الله سبحانه وتعالى فلا يكن في صدرك حرج أكثر الناس من يقرأ القرآن أكثرنا أحبة الفوضة تعامل مع القرآن وحين يتعرض لكتاب الله سبحانه وتعالى ليس عنده تركيز إلا في لسان يتحرك أو أذن فالطمع أو عين تقلب النظر بين الآيات لكن القضية كلها في هذا القلب لأجل هذا قال الله سبحانه وتعالى لا تعليم لتنذر به لكن إذا ما فهمته ولم يصل إلى هذا القلب والله لن ننذر به ولن نتذكر نحن لن ننذر أنفسنا قبل أن ننذر غيرنا قال وذكرى لمن وذكرى للمؤمنين كيف يكون لي ذكرى وكيف يصل لهذا, لهذا القلب الآية التي تليها تقول لك كيف اتبعوا ما قال اسمعوا اقرأوا احفظوا وهذا كل يا عماعة لكن كله والله وفاعل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكأن يسأل يقول وماذا يكون إذا ما تبعنا؟ تمت تحكي الإجابة في الآية التي تأتيها وكم من قرية أهلكناها فجاءنا بأسنا بياتاً أو مقائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين في الدنيا ما كنا نتبع كنا بس نتبع نحفظ نقرأ على العسل العسلان ماذا قال الله سبحانه وتعالى بعدها فلا نسألن الذين أرسل إليهم من هم أنا واحد منهم وأنت واحد منهم وأنت أخت الغالية واحد منهم فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقِفَنَّ عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ تِرَاقَ الْمَوْقِفِ إِنْ شِئْتَ فلا تتذكر وإن شئنا منت القضية وإن شئت فلا في سجودك نصير من هذا الدعاء أن يرحمك الله في ذاك اليوم إن شئت أنت وأنا فلنت ما نشاء الخطاب لمن يهتم بمستقبله الله عز وجل علمنا أن المستقبل الحقيقي هناك أن الإنسان سيسأل عن كل لحظة فلنتألنا الذين أرسل إليهم ولنتألنا المرسلين وقال سبحانه وتعالى فلنقصن عليهم بعلم فيقص عليك بعلم وكلهم آسيه يوم القيامة فرده إن كان يعنينا الكلام فلننتبه وإلا سنزرب هذا الكلام حقيقة بأن الذي وعدنا به هو الله سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديث إيش يعني فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائدين فيقص عليه وعليك في كل لحظة فعلناها وتفتح الصحائف في كل لحظة لن نتكلم اليوم عن قضية اللحظة الحاكمة التي سيتبين لك وين جميع سيتبين لمن كان يفكر ويدعو في سجوده يدعو في احواله اللهم احسن ختامي وفيتبين لمن من يكون يدعو اصلا وما كانت الخضية تهمه اصلا وكان القضية يسمعها كأنها ضرب من الخيال وابليس قد وعده والله قد وعدني الله وإياك قد وعدني وإياك ابليس وإلا لم ضبطنا والله الله سبحانه وتعالى يقول عن وعود إبليس أنه وعدك أن قبل اللحظة الحاكمة لحظة الختام حينما تطرق وخائف وينذب الله عليه وعليك الملائكة على حسب عملي وعملك إبليس حريص ان ينسيك تلك لحظة وتلك اللحظات إذا جاء عن تلك اللحظات جلت يبحك عليك وتركت إلى غيرك هو قضيتها الوحيدة أن يجعل تشتغل اللحظة هذه هذه اللحظة يقول الله سبحانه وتعالى لكل من أقنع أبليس أنه من أهل الخير وأنه من تهي قضيط وأنه مكتوب في سجلات السردوس الأعلى وهذا يا جماعة والله ما جعل قلودنا تقفل إلا من رحم الله يقول الله سبحانه وتعالى يا يدون ويومني يا عبد من أنا وارد كل يوم كل يوم تأتي الفتاة لتلبط تلك العباءة التي ما تزيدها إلا بعد عن رب العالمي هالعباءة ولا والعباءة التي على الكث وتلك النائمة عشان كنا مرت برجل ونظر إليها تكتب ويسجل الملك. قال الله عز وجل أم يحتبون أننا لا نسمع وثرهم ونجواهم أيحسبون أننا لا سرهم ونجوا بل ورسلنا لديهم يكتبون فكل من أغرث تلك الفتاة بعبائتها يسجل كل من له يد أبوها الذي سمح لها وأمها التي لم تعب بها القضية والعجاب الذي أطمهه من أهدافه أن يكون حاجبا للذينه كل من نظر إليه ما يرى شيء زين هذا في الثاني أن يحجب الأنظار فهذه العباءة في أطلها زينة تجذب الأنظار فقل لي كيف كانت الحجاب فقال الله عز وجل ثم تأتي الآية وتكملت الآية كلمات من رب الأرض والثنوات حتى تبدد هذه الوعود إن كان لنا خلق. يعدهم ويومني وما يعدهم الشيطان إلا غرورا هذه اللحظة حتى نسأل فيها أصلا أو نختر فيها قد ذكر الله سبحانه وتعالى تفطيلا لمن تأل كيف طيب أخص على أخص الخاتمة وهل يحتاج الأمر أني أنا أدعو ولا يحتاج أني يعني ما ما يحمل معي الأمر أصلا يعني ولا في رأسي ولا في عقلي ولا في قلبي دره ولأحب أن أفكر فيها. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق أن تقاته. ليه؟ لأنك بتعتاج هاتقوى في حواتك أن تخدمك إذا نزلت عليك الملائكة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أقد قات ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون أكثرنا كان يسمع الآية ويقول إيش يعني أنا أصلاً مسلم وعايش مسلم وسأموت مسلم إذا كان يوسف عليه السلام الذي دافع الفتن في كل مكان تأتي تقول لك في قراءة وفي قراءة هيت هاي قال ما عاد الله إنه ربي الذي قال سجن أحب إليه وسجن حتى لا يتعرض لفتاة النساء وراك أن ولدان حاله يا رب اسجنني هنا ولكن لا تسجنني هناك اسجنني عن النساء الدنيا هنا ولا تسجنني عن النساء الآخرة هناك يقول عليه السلام الثاني مسلما يعرف ايش يعني تختم لك الخارس نبيل العلاء الى الله توفعني مسلما وأنحقني بالصالحين. كنا نسمع الآية هذه لا تموتننا الا وأنتم مسلمون وتنجر واحد يسمعها ولا عنده اي مشكلة الان في هذا الوقت ضدها احوض واعظم من اي وقت اخر واي وقت مضى بعد ما جاءت الشركيات ولعبت بالمسلمين بحرا لبطن عرفنا ايش يعني ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون أكثروا أهل العلم على أن هذه الآية جاءت لتحذر ذلك من الخاتمة أنك تحتاج أن تستقل لا حق تقابل لأن أكثر الناس أحبت الفوضلاء هو متقي والله هو متقي ولكن من الأسف طرفت فقوى لأناس ولي من لا يستحق أن يتقى منهم أصلا تجدهم على سبيل المثال يمشي هو عند في قلب نصيب من الخوف ونصيب من التقوى واخذها مني حديث الغالي وأقط الغالية والله هذا القلب يتقي يتقي إن لم يتقي الله سبحانه وتعالى فسيتقي ما دونه وكأنها أنفاس تتنفسه فالإنسان فينا فيتنفس إنه الأكسجين وهذا أحمق عندك إذا امتلأت الغرفة غاز صيحة ونفس نفس لكن فيتنفس هذا الغاز إما أن تنفس الأكسجين أو تنفس غضب. طيب الغريب هو سيتنفس، سيتنفس الشهيق سيصل، لكن إما أنه يتنفس الأكسجين ما أصل. الجو اللي عنده كله تعبان وكل ماء أجاد يتنفس هذا الماء يموت، يتنفس هذا الغاز يموت. لا حياة إلا بعتوفج الله عز وجل بالأكسجين. فالله عز وجل أعطانا أمور محتاجها نصيب من في قلبك الحب إذا ما صرت لله سبحانه وتعالى في صوته غيره. ونصيب للخوف إذا ما صرف لله سبحانه وتعالى سيصرف لغيره فمن الناس من هو متقد شوفهم أمرأة تمشي متبرجة ومعها أخوها هنا لأنه هان عليه قلبه ما تعود إن يخاف الله عز وجل ما تعود أنه يصرف بطرة لأجل الله ويبدأ يحضر للموطف الذي تيقف فيه حينما تخور قراء وتأتي الملائكة لتنزع الروح على أي صورة أراد الله سبحانه وتعالى اللهم أحد من ختامنا فإذا رأى معها أخوها القلب تعود يخاف من بشر وما يطالع وتجهي التقوى تميل وجهة للجهة الأخرى وتلجعها يعني سبحان الله من الإخبات خفت من من خفت من من أنت الآن حبث نظرك عن الامرأة عشان واحد رجل مثلك لم يعطيك كلاوة ولم يعطك قلب ولم يعطك أنفات ولم يحبك عضو ولم يفعل لك شيء يا ليسك فأثبت القليل من الناس اللهم اجعلني وإياهم منهم من يرى المرأة لوعدها ثم يتذكر قول الله عز وجل ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ هو الذي جعل لك عينين فكيف ما يراك لكن هذه الخضائق كلها ما تُعرِّك في قلبه ساكن وإن قال أنه أنه يحب الله ويخاص الله فإبليك حيث أنه ينفسين أن ينفسك اللحظة وأكثر الناس ما فيها يا جماعة هذا اقرأ معي الآيات ومن من أعظم ما في القرآن أنك لا تجد لنفسك منفذ نفس السؤال إلا تجد إجابة في نفس الآية أو الآية التي تليها إن كان سؤالك يستحق إجابة قال الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كيف يا رب نأص على هذا الأمر العظيم قال واتصموا قضية تحتاج. بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وابكروا نعمة الله يعني أنت تعتقم وتذكر أن الذي أعطاك العين هو الله سبحانه وتعالى تذكر أن الذي كرمك بالإسلام أصلا هو الله وابكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا إلى أن قال سبحانه في الآية التي تليها وكأنه يقول لك إن أردت أن تنجو في ذاك الأمر ما هي الآية التي تليها ولتكن مِنْكُمْ امه وتكن منكم امه يدعون الى الخير ويؤمنون بما هو وينهون عن يا رب وأولئك وهو المطلعون ثم تفاجأ إن ما تبحث في القرآن أحقا إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وادعوت إلى الخير هل أصلح الفلاح عند أهل التفسير الفيس بكل مطلوب والنجاة من كل مرهوب تعال وانظر في القرآن كيف يفسر القرآن بعضاً وبعضاً وينقل لك القضية الخبر هنا ينقل لك على واقع عملي حصل لواحد الناس وخذ هذه الهديه في كتاب الله عز وجل أي صورة تقرأها في القرآن انظر إلى فجر الصورة سواء على حسب طول الصورة أو الكثريات فتجد فجر الصورة عشر آيات خم آيات أربعة أربعة عشر خمس عشر تجدها تتكلم لك عن قضايا وشئن وأساتذات لا بد ان تركز عليها فهمتها؟ فوف تعلم ما تتقابل في الصورة وما فيش في الصورة لك عن امور فيعطيك الآن الصورة كلها تتكلم عن المبادئ اللي اعطنا فيها الآن ثم يعطيك في نصف الصورة وفي حناية فيك الصورة وطناياها يعطيك نماذج طبقوا هذه الامور وحصلوا على الوعود هذه مثالا اقرأ صورة يقين تجد أن في فضر الصورة إنما تنذر من التبذك سبحان الله أي لا يستفيد من الذكرى ولا المحاضرات إلا من اتبع ما هو من حسب ولا من قرأ ولا من حضر اللهم اجعلنا من يستبع الذكر إنما تنذر من التبذك وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم إنا نعن نعيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحطيناه في إمام مبين هذه القضايا الآن بشرها بماذا؟ بمغفرة وأجر كريم ما تنهي فضر الصورة إلا ويأتيك النموذج الحي حينما جاء الرجل من أقصى المدينة يتعى يريد أن يضع له بطنة على أرض الله عز وجل ويقوم اتبعوا المرتلين إلى أن أكمل كلامه بالأمر المعروف والنهي عن المنكر الخاتمة قيل ادخل جنك قانا يا لن تقوموا يعلمون لماذا؟ بما غفرني ربي تبشره ايش؟ بمغفرة تبشره بمغفرة وهنا بما غفرني ربي وهناك وأجر كريم وجعلني من المكرمين فهذه الآية كانت وهذه الفعلة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوته للخير كانت سبب في حفن خاتمته أن المشوار بعض الناس مسكين حينما ينظر أحد نمر المعروف أو نهى عن المنكر ثم تكلم عليه من أمره أو نهى والله يا أخي مسكين، والله ما نضع تتكلّبوا عليه لأن نظرة نظرتك أرضية ما قلت كيف نظر الله عز وجل له حينما تكلم عنه نظرت من, الـ من الـ الأمر الذي أوعاه إليك إبليك إبليك خالت تتعب طيب ماذا تعله الله عز وجل كيف تكلم الله عنه عند جبريل وميكائل صلى الله ماذا قال عنه ويمشي ليبلد كلام الله سبحانه وتعالى مساكين نحن إذا طولى إبليس نظرة قلوبنا وأبطارنا سننظر في البنيا وفي, وفي الأمر الأرضي السفلي المشوار أنه خرج من بيته الذي تجري من تحته المجاري أجلكم والله وكان خاتمته هناك كان خاتمته في ذلك اللحظات سواء في بيته سواء كان يرقص سواء كان يعاكف هذه خاتمته هناك لكنه تتظلم من الله سبحانه وتعالى وتوفيقه نضى ومشى وسعى يريد أن يتكلم عن رب العالمين سبحانه وتعالى الناس المساكين لما رأوهم قتلوا قالوا والله يا أخي مسكين وكان في غنى ليس ساكت ما جم من بيتهم لأن الانتصار عندهم أنه يطلع من بيته يتكلم ويرجع هذا الانتصار في عين أكثر الناس وأكثر الناس يقول الله لا يعلمون أو شف المشوع يخرج من بيته يتكلم عن الله سبحانه وتعالى لا يعود لبيته تجري من تحته المجاري ولكن من هناك لا ترجع ولكن اذهب إلى قصرك الذي تجري من تحته الأنهار وانظر لأجل هذا نطق يوم نطق قال يا ليت قومي يعلمون فما تراه أنت وما أراه أنا من يتكلم على الآمرين بالمعروف والنهي على المنكر هذه يعني أكبر من الأكبر ناسي تدبر الزوائد أكبر ما يتدبر كلام الله سبحانه وتعالى فبس يقرأ الخبر عن جهيدة بالدغاء يروح ينظر في كل مكان طيب فمعت كلام الله سبحانه عن الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر هذه آية تعلمك من ما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن أنه من أعظم ما يثبتكم ما يحسن خاتمتك أن تكون إذا تكلمت فعن الله وإذا فكتت فبأمر الله وإذا رأيك منكر تنكر لأن أكثر يا جماعة خلنا نراجع على ثلاثنا تجل واحد المجلس يتكلم عن الجوالات وكأنه مندوب شركة الجوال ولا أحد أعطاه ولا ويريال وتجل يتكلم عن هذا رامض الكامبيوتر والتي يتكلم عن قنوات وكأنه منذب مبيعات كأنه يمكن أن يتكلم ويشغل الثانة بهذا لكن الأمر الوحيد اللي ما يتكلم عنه هو الله سبحانه وتعالى وما يرضي رب العالمين سبحانه فهذا الثانة راح لأجل هذا يا الغالي كل ما تعود أن تقوله أنت وأنت في صحتك وعافيتك وأنظر في نفسك إذا تجيت شوي إذا سهيت هل تغني؟ فوالله هي خاتمتك إن لم يتغمدك الله ده رحمة الله ويتوب عليك بتوبة من عندك إن كانت والله في اللحظات اللي أصلا تسج فيها وتنسى نفسك وأنت ممر وتقعد تنشد فوالله ستنشد إن كانت إذا جلست في الله ساهي تلجأت سد وقرآن فأبشره الخير فانظر لأنك الآن في كامل قوة ونسيت نفسك بعد تتكلم هذا وبليس الآن يحاول فيك وأنت في أشد قواك إذا خارج قواك وأضعف ما يكون الإنسان عند موته إذا خارج قواك فيكون إبنيس قوة عليه وعليك من قوة عليه وعليك في الحياة تجد من الناس من أنتك العود وهذا لا يحتاج إلى مثال لأن أكثر ناس طمعت ورآهن الله السلام والعافية مشى على هذا المسار حتى جاء أمام الناس يغني وكان هو هو نويت بينهم ويدخل ملك ملائكة الله سبحانه وتعالى لا يستأذن من أحد ولا يأخذ من أحد ولا يفع في ثم أخذ روحه وهو يغني والله المدرسون وجهان تكبير الصوت أمامه ما نفق بلا إله الله يريد الله عز وجل أن نعلم أن الجهان تكبير الصوت أمامه حتى لو قالها بأدنى صوت يسمعها الناس ما الذي جعل ما يقولها مع أنه استطاع أن يقول كلام قبله بل يرفع الصوت بالكلام لماذا لن لم يخفط الصوت بلا إله إلا الله ولا يظلم ربك أحد أثمنك بايدوان الله ولا نحكم بكفر أحد ولا نحكم بنصير أحد ولا مع أحد ولكن هذه الخاتمة هناك خاتمة حسنة وخاتمة سيئة إذا نظرت للشيخ بن محبوب أسأل الله أن يبنعنا به وبكم في جنة المعوى عوض نفسه وطوعها نأتبه والله عصيبه وما كان الله ليقتل له بخير لأن الله أعز أن يردع أن تبهر أمر وتقفي غيره فكان يأتي قبل أدان الظهر في وقت طلاة الظهر ويصلي لله ما شاء لا يعلم ما يعلم صلاته إلا الله ثم يصلي حتى يؤذن الظهر ويصلي ببوعب مع ملك الموت حينما أتى والحرب حصل هنا والكل قد سمع به إن لم يكن جل الناس سمعوا به لما جاءه ملك الموت وأخذ غروه في أطهر بقعة في الأرض في بيت من بيوت الله بعد الكعبة وبيوت الله سبحانه وتعالى والحرم النبي وبيوت الله سبحانه وتعالى أطهر ما في هذه الدنيا لأجلها بذلها بيمينك وتطلع الدنيا الأقل بشمالك فأخذه الله سبحانه وتعالى بهذه الخاتمة التي أثأواني تقبلنا وإياكم بخاتمة ونحسدوك من من رأى قبل شهر وقد هممت أن أحذر الصورة معي ولكن أكثر قد يكون رآها ومن لم يرها فليدخل على شبك العنكبوتية ويراها حينما مات رجل وهو ثاجد في الحرم النبوي الصورة ورجال الشرطة حوله والله إن ترى الصورة وتحترق وتقول يا رب أمثنا على هذه المنطقة وقبضته وقضرته الملائكة روحه وهو ثاجد وأقرب ما يكون العبد من ربه ومساجده فبأي خاصمة سيختن لنا القضية يا جماعة ليس على وعود إبليه. والله إنه يمنينا أن كل واحد فينا سيموت ساددا فإذا أردت أن تفهم القرآن وتعرف كيف تتبع رضوان الله سبحانه وتعالى وأنا أكلب نفسي بصوت عالي فأعلم أخي الغالي وأخي المباركة أنه لن نجد طعم للحياة ولا لذة في الدنيا إذا ما عرفنا وين مكان السعادة مكان السعادة هذا القلب وهذا القلب لن يسعد بنفس كتاب الله سبحانه وتعالى إلا بأمر واحد إن اتبع ما في هذا الكتاب وكيف يتبع نحن لم كيف نتهم وكيف نتبع انظر إلى التفصيل أول مبدأ أن السعادة لن تأصل لك إلا باتباع هذا الأمر وأن الحزن الذي في قلوبنا وحاولنا نزيع بما نرى أولتنا وما راح الحزن دخن لمدخن ما راح الحزن شراب الشارب ما راح الحزن استحمل المخجرات من استعملها ما راح الحزن في طفش إلى زيان طفش وزيان أحزان قال الله عز وجل وخير الكلام وأعظم الكلام وأصدق القول والكلام قول ربي سبحانه حتى يخرج وتخرج الأحزان من هنا لن تذوق طعم السعادة قبل ذاك الموعد حيث يدخل السعادة ويذهب الحزن والخوف من القلوب فمن تبع هداي اتبع إذا إلى الآن إذا كنا إلى الآن ما اتبعنا لا نحفظ إذا كنا إلى الآن نحفظ نسمع إذا أردت أن تذوق ما ذكر الله وما وعد الله فاتبع فمن تبع هداي ما له يا رب عندك فلا أخوف ولا هم يحزنون. فمن اتبعه دال فلا يضل ولا يشهى ضمن الله عز وجل لك أن تعيش سعيدا وتموت كريما وتعرض وتحشر سعيدا إذا اتبعت دربنا جميع الطرق إلا هذا الطريق إلا من رب العالمين وعدني بيث وعيات أننا سنكعت بما نرى وشفنا لين دل مثال الحبيبي الغالي لو أني وديتك لمكان هو من أجمل الأماكن وفيه المناظر الخلابة ثم غطيت عينك. عينه لك لو تشوف الآن فيه والله الآن الأزهار وتشوف الشلالات هل بتشوف شيء؟ لأن موطن استقبال الأقلة الصور عندك عين وأنا مغطيها فلو ظلت لك وسمعتك لو لم لمتت لن تدوك ما أرى وما أغفت لك حتى أكشف عن عينك أكثر الناس لعب عليهم يصدر السعادة في عينك في أغنك ركب الدش والله من حزن لحزن السعادة ما هي هنا ولا هي هنا السعادة في هذا وإذا ما دريت لن تموت ان السعادة هنا والله لم تذوق السعادة لا في الدنيا ولا في العالم وإذا عرفت مكانها فابدأ كيف أدخلها السعادة في القلب الله سبحانه قال فمن تبع ومن اتبع هنا ضمنت اربع امور لا قوت لا حزن لا شقاء لا ضلالة طيب كيف ليش ما نفهم القرآن سؤال طريق احبة الفضلاء سؤال او من يفعلها انا حينما تسمع احد يفسر القرآن حينما تسمع احد يتكلم عن القرآن تقول سبحان الله كيف يفكر القرآن كيف ما هو الكلام اللي يقراه احنا نقراه ليش يفهم وتكون السؤال السريع اللي يأطينا اياه وتعطينا اياه وتمليه على معقولنا اسألها اي كتاب تفسير يقرأ والله القضية ليست قضية تفسير القضية ذكرها رب العالمين سبحانه وتعالى قبل كتب التفسير كلها وقبل ان تفكر ان تقرأ عن القرآن علمنا الله سبحانه وتعالى ان هذا القرآن مكانه هو القلب حتى محمد عليه الصلاة والسلام لم ينزل القرآن على قزنه وعلى عينه وعلى لسانه. قال سبحانه وتعالى نزل بيوح الأمين. أين؟ على سمعت لا بقث لا على قلبك. عشان كده قلبه من قلب النبي عليه الصلاة والسلام. قلب عاش القرآن. لأجل هذا كان إذا قرأ القرآن تسمع في صدر حديث عليه الصلاة والسلام. يسمع ويشتاق إليه. على قلبك لتكون من المنذرين وهناك فلا يكن في فضلك وهنا قلبك حرج منه لتندر به وهنا لتكون من المنذرين شوف التوافق القرآن كيف أفهم القرآن يقول الله عز وجل ومن أظلم لازم أن تفهم الآية هذه عشان تفهم القرآن ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي يقال له كل المؤمنين يغضوا من أبطارهم ولكأنا فنعجزاكم الله خير على النصيحة وعلى يقال له أخت قال له أخي غالية ويضمي الله ولا يغتب بعضكم بعضا تغزاكم الله خير لكما تقوم شيء ذكر بآيات ربي فآرض عنا ونسي ونسي ما قدمت يداك إِنَّا جعلنا أليس هذا مكان السعادة؟ بلى أليس هذا مكان سيم القرآن؟ بلى لا جَعَلْنَا لَا قُلُوبِهِمْ أَكِنَّا أمثال التواديث أن إيش؟ أن يقرؤوه؟ لا فيقرؤوه من الفاتحة إلى الناس أن يحبوا لا فيحفظونا من الفاتحة إلى الناس أن يسمعوا لا بيسمع في البيت وفي السيارة وعند التلفزيون إذا يا ربي جعلت في قلوبه أكثر الناس أعاذا لله وإياكم لأنكم منهم أكِنَّه لما؟ أكِنَّةً أن يفقوه يقرى ما يجيس كراء يحس بشيء أطلاً في قلبه أن يفقوه في آذان وقراء وتى أعذارهم وقرآن وإيان تدعوهم إلى الهدى فليكسدو إذا أبدا لأن هذا القلب إذا ما وصل القرآن لن يصدق أبدا شيء آخر يفسح لأن الله عزوجل كتب أن هذا القرآن أعظم كلام فبأي حديث بعده يؤمنون لأجل هذا حبيب الغالي أياما يحسب الإنسان وهو صلى في رمضان أو يصلي في مسجد يقول لا إله إلا الله الآية هذه كأني أول مرة في آيات فتركت في قلبه المفروض أن كل الآيات تسمعها طريقة لكن لما أغلق القلب سلبي وسلبت أخي الغالب نسمع نعرض نسمع نعرض لو سمعنا واتبعنا سمعنا وتابعنا تفتح الأغلاظ ثم قيل لك أنك ممن لا يخاف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يعدنون فسؤال صريح قل لكل أحد تريد أن تفهم القرآن لك نعم قل له لمن سؤال لابد والله العظيم يوميا أفعل نفسي ويوميا لابد تفعل نفسك لماذا تريد أن تفهم القرآن ليش تريد إيش تبغى تفهم القرآن تقول حتى أريد أن أعلم الناس أقول لك لن تفهم وإن فهم لن تستفيد تقول حتى أعلم نفسي فيه وأتبع أقول لك نعم إذن بقي السؤال واحد أجيب عليه السؤال الثاني هل ما فهمت اتبعتك أعيد يقول لك لكي أتبع تقول هل ما فهمت قل المؤمنين يغضون من مطارهم ثم رتبعتك ورأيت من الآية حرة عينك في جهة كم مرة سمعنا ولا يغتب كم مرة سمعنا قل لا يانم. ما من في الثمات والأرض الغيب الغيب إلا الله كم مرة وكم مرة تسلل في قلبك أمرغاني وأنتي من قنوات السحر والشعوة اللي تطلع عليك قلت والله هذا عاد أنا مقتنع أنه لا يعلم الغيب إلا الله لكن والله أنا وأي طرع يعلم الغيب لأنه علم وعدك قال الله أنت ذاك اليوم مريضة ووكين عن مريضة والله أنا أعلم أنه لا يعلم لكن في قلبي شيء في قلبك شك في قلبه ريب لأجل هذا بمجرد أنه يقتنع هالقناعة ويعتقد هالعقيدة أن غير الله عز وجل يعلم الغيب يخرج من دائرة الإسلام يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا تفعله حب التطلاع لم يؤمن به ولا يصدقه ويعلم هؤلاء ما عندهم شيء بس جلس ناظر حب التطلاع قال لم تقبل له صلاة أربعين يوما يصلي مئتين فرض له ولا, ولا حصل فيها أسأل الله لي ولك العافية والسلام فقال فإن ما يقول حتى ما يعرفون قال الله عز وجل الله سلم فإن طبقهما يقول فقد شفر بما أنزل على محمد ليه شفر بما أنزل على محمد لأن الله سبحانه وتعالى يقول وعنده وعنده مفاتح غريب لا يانموا إلاه إما أنك مصدق أو مكذب أو في قلبك شك وتلحق المكذبين فهذا يا جماعة تعامل القرآن مع قلوب الله لا ينظر لكلامنا ولا لصورنا ولا إلى أموالنا قالوا آمنا بأقوائم ولم تؤمن قلوبهم إثبات الإيمان باللسان ونفي الإيمان بالقلب أحسب الناس أن يتركوا هذا من أسوأ ما يسيء الخاتم أن يكون الإنسان قد قرض من الدين وهو لا يعلم تقول لحبيب الغاني الله يقول عن الجن أنفسهم الذين يتلقى منهم التحرة الكفر الكجرة يتلقى منهم معلومات الجن أنفسهم يقولون وأنا لا ندري وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشادا يقول لا لا يدرون وانت جرع تقول بقلبك ما قلتنا قال الله عز وجل قال الله سبحانه وتعالى عن سليمان لما خر بعد مئة عام وإجن يحدعون قال فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما نبثوا في العذاب المهين يقول الله لا, لا يعلمون الغيب وكل جاءت آية لله قالوا في قلبها لا والله لهم يعلمون الغيب سبحان الله يقول الله عز وجل ولو كان الله في أحد الغيب لم يكن أحد غير محمد عليه الصلاة والسلام لأنه أحد من وطئت قدمه الصلاة والسلام وأحد مخلوط خلقه الله روحي له انتباع عليه الصلاة والسلام يثبث ويقول في صوت العراق قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضراء وهو حي يقول هذا الكلام ويأتي من قلت من قل إيمانهم وقلت عقيدتهم وخفت وضعفت ويقول لك أن الذي عليه الصلاة والسلام الآن وهو ميت هو قادر على أن يعطيك ولد وأن يعطي العقيم ذرية سبحان الله أن أصدق كلامكم أم كلام الله سبحانه وتعالى نحن أقيدتنا أننا لا نقدم كلام أحد على كلام الله وعلى كلام الله سبحانه أو كلام نبيه عليه الصلاة والسلام الله يقول أنه لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا وهو حي إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لست اكترت من الخير وما مستني السور لو كنت أعلم الغيب ما تجدت الحجار رأتي ووجهي ولا كثرت وضاعية فيهم أحد فلأجل هذا عدم فهم القرآن يؤدي بنا, بنا إلى أمور وعواقب وخيمة في الدنيا قبل الخاتمة والله لا يغفر أن يشرك أو أن تعطي أحد منزلة ما أعطاه الله سبحانه وتعالى. قل لمن يريدون أن يرفعون منزلة النبي عليه الصلاة والسلام حتى يكون يعلم الغيب ويعلم ويعلم اللو المعطوب ويعلم ناق اللوح ويعلم أمور الدنيا ويدبر الكون. قل له ماذا تريد أن تصل إليه؟ قل له أنت أعلم أن الله الله جعل النبي عليه الصلاة والسلام على أعظم منزلة في الدنيا والآخر ماذا تريد أن تصله؟ ليس أحد أعلى من النبي عليه الصلاة والسلام وأعظم وأحب إلى أقربنا إلا الله سبحانه وتعالى. فماذا تريدون؟ ونحن عندنا كلام الله سبحانه وسنة النبي عليه الصلاة والسلام لا نتقلّع عنه بقول قائل ثائلاً من كان. يقول أحد الدعاء المعروفين في هذا الزمن. يقول لما سُوفِي شيخ عليه السلام أيها رحمن الله جاءني جاء الخبر تفاجأ وكنت في الرياض دوّر حد. يعني بفضل الله عز وجل وبطعوبة شديدة حقرت على حج يقول فطلعت من الرياض إلى جدة من جدة والفياض إلى الحرم اعتمرت وأنا يعني دي من الإعياء والتعب والشدة ما الله بيعلم ثم لما صلينا على الشيخ عبدالعز مبام وحضرنا وشيعنا جنازته يقول ركب تاكسي وذهب فيارف الأجر وذهب إلى جدة يقول وأنا في الطريق عاد يأخذني في من الإعياء من الله دي يعني لم أتعب في حياتي مثل بك اليوم يقول له كنت أنام و... هذا الأخ الداعي ويعبوه مع... يقول وأنا في نومي رأيت أني في ساحة كبيرة يقول كنت أذر وكان أنامي وقصر كبير جدا صور كبير يقول ما رأيت نفقة في حياتي ثم وجدت دابين لهذا الصور العظيم أبواب عظيم ما رأيت مثلها في حياتي ولا تخيلت مثلها في حياتي يقول عليها حرص لم أرى مثلهم يقول وهم يصرخون بي أرجع, أرجع يقول يعني ذا بحرصة إني أرى ما هذا يقول وطاوة يطرخان بي أشد فقلت نعم أرجع هذا لمن فقالوا أرجع أرجع هذا الشيخ ليه من بك يقول والله وأنا أنظر بين البابعين مكتوب ولمن خاف مقام ربي ولمن خاف مقام ربي جنتا ولمن خاف مقام ربي جنتا يقول الله أسمع وإلى اليوم لا أنت استيقظت إلى اليوم لا أنت ذاك الموقف استيقظت دمعة على قبري ولمن خاف مقام ربه جنتا فهل أحبة نخاف مقام الله عز وجل أو نخاف مقام أحد غيره؟ يحدثني والد أحد الدعاء في مكة وهو من سكان مكة يقول والله إنها أكثر من أن أحتي من يموت الحرم يقول وكنت مرة في الطلاق يقول رئيس أمره رجل صلى الرجل ركعتين بعد ركعتي الطلاق بعد بعد الطلاق والمرأة تنتظر يقول والله إذا ما رفع بعدها حتى أقيل أنه ما يقول والله إن زوج تبكي وتحمد الله تبكي تحمد الله عز وجل كيف تاجد أمام الكعبة ما هذه الخاطئة والله ما كان الله عز وجل ليقتم لهؤلاء الناس بهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري من حديث المتعود رضي الله عنه إن العبد لا ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها ما يكون بينه وبيننا خطوات الناس فيما يرى الناس في الرواية فيما يظهر للناس. وهو إذا قتل من حارم الله انتهك. قال يصدق عليه الكتاب. ثم يعمل بعمل أهل النار في الخاتمة. ثم يقتله في خاطمة أهل النار. وإن العمل وإن الرجل أو المرأة لا يعمل بعمل أهل, أهل الجنة أهل النار فيما يظهر للناس. ثم يصدق عليه الكتاب. فيعمل بعمل أهل الجنة. ثم يبتل الجنة. فأحبة الضبرة هي الآن ساعة وكلام وعبارات أعظم من أن تلطف بالنسان من خلبي وقلبك أنت أعلم وأنا أعلم وأختي هناك تعلم ما في قلوبنا ومن أعظم أسباب الانتكاسات كما ذكر بلقيم ذنوب الخلوات تحربي الغالي خلاصة الكلام وأختي الغالية لا تحرص لإظهار ما عندك عند الناس في الله الذي لا إله إلا هو إذا أرثت إذا أرثت أن إذا عملت هذا العمل فيكون لك في قلب فلان الذي رأىك شيء من الهيضة ومن الوقار ومن الحب فوالله إنك أخطأ إن كنت فعلته لغير الله عز وجل وإن كانت هذا حالك في خلوتك لكن أقول لك والله وهذا مبدأ في القرآن كل ما سعيت وحرص أن تخفيه لله سبحانه وتعالى والله يبهر لك الله في قلوب عباده أعظم مما توقعت وأعظم مما لو أظهرته أمامهم والله سبحانه وتعالى يحكم ويتطمئ لقضية القرآن يقول سبحانه وتعالى لما كثر الكلام عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه صديق هذه الأمة كثر الكلام أنه ما إلا لحاجة لبيلال ليد لبلال عنده وأن بلال أحسن إليه من قبل وأنه لها الجميل وكثر الكلام عن أبي بكر لمن يتكلم أخفاها لأن همها الوحيد أن يرضى الله سبحانه وتعالى أين الإجابة وين ظهرت وما لأحد عنده وما لأحد عنده من نامة تجزى إلا ابتغاء وجي رب إلانا ولا سوف يرضى فليسمع كل الناس الذين كانوا في زمانه ومن كانوا في غير زمان فكل ما حرفت على إخفاءه وإلى الله والله يبهر الله لك أعظم مما توقع في قلوب من الهيبة، من الاحتلام حتى وهو لا يعلم عنك. ابن بادعي رحمة الله الحرص على إظهار ما, ما يعمل للناس ولكن ما يذكر أثنا عليه رحمة الله إلا وتجد في قلوب إجلالا لم قد يكون أكثر من مرأة على الطبيعة. ما الذي يجعلك الله سبحانه وتعالى جعل في قلبه الناس في في, في, في, في, في للناس في قلبي في قلوبهم إجلال لهذا الرجل العظيم. أسأل الله نجمعنا وإياكم به وفي النبي عليه الصلاة والسلام وكل من حرفت على إظهاره وهو لغير الله عز وجل يأذى الله إلا أن يخفيه عن الناس ولا يجعل أثر, أثر فيه لطلب الناس حتى يأتي المنافق ويقولون نشهد إنك رسول الله يأتي المنافقون يرغون الحق قال الله عز وجل والله يا إن المنافقين ولكالب مع أنها حرفت على إظهاره هم جاء وقال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ثم يقول الله ما هم في مؤمنهم تلقى يتبرع تبرع وهو في أن الناس يرونه يقولون فلان ثم أنه ما تبرع على بشيء عند الناس نفسهم نتن نتن نتن نتن القضية كلها وفلان يراه أحد من يتبرع في خفاء ثم تجد قلوب الناس ودين العابدين ما علم الناس به إلى أن مات فأظهر الله سبحانه وتعالى هذه القضية لما جاءوا يغسلونها فالناسك وليس هو مغزاك ولا مغزاك أن يعلم, أن يعلم الناس خلاصة الكلام وما يعنينا دميعا أحبة الظراء هذه الرسائل في النهاية لما كنت في الجوف كان أحد الأخوة له دورة علمية هناك يقول جئت من منطقة طورج يقول أنا جاي مخلط من المحاضرة يقول جاني واحد من الشرطة ومن الأمن ومن الأمن فقال لي أنا ما كنت متجم أنا أتزمت قريبا من موقف رأيتها أمام عيني في هذا الشارع اللي المؤدي للجوم يقول رأيت شاهد رجل كبير مع أولاده يقول لما حصل حادث عنيث يقول ماتوا لدك قدامه وجود جوالك والرجل في الثيان حاول إخراجه يقول يانجفني وكل مكان يقول ما انتم قادرين تطلعوني يقول تم جام يا فلان يقولوا وده يقول يا فلان البنيه هاي اللي فاضت دش اللي فاضت دش قلها البنيه اللي فاضت دش قلها يقول الله وجا يقول الكلام هذا ماك يقول فسأل فقيني هذه توبة المعاين والله سبحانه وتعالى توبة المعاين اللي رأى من لئلئ قال الله عز وجل وليس في التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا أضرأ أدوم الموت قال إني تبت الآن قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَذِيمًا لا نقول بمطير أحد لكن الله يقبل بيّا الكلام عن المسلمين الذين يعملون الطيئات ما قال كفروا ثم ذكر وَالَّذِينَ كَفَرُوا فتكلم العلماء كلام طويل العليم عن قضية توبة المعاين وأطح أقوال العلماء أن الله لا يقبلنا بأنه غرد وإذا طلعت الشمس مغربها أو غرد الإنسان ما عندي الكثير لكن احبك كيف سيختلوه لك في مكتب الجاليات البديعة يعني بعد محاولات مع ثلاثة جاءت ارقامهم وانا امصح كل من يسمعني الان من علمت على غير الاسلام خذ رقمه وجنسية وارفلت الى الاقوان جزاهم الله خير في مكتب جاليات البديعة يتواصلون معكم بشروة ابن الله اذا اثنم فتواصلوا مع ثلاثة جاءت ارقامهم عبر رقم الارقام الهاتف ثم بعد فسرة من الزمن أراد الله بهم خيرا فأسلموا فأرادوا الاتصال لتبشير صاحب الرقم فرد الولد يوم الخميس كان هذا يوم الخميس رد عليهم قال نعم أنت فلا قال لا ما يريدك قالوا نحن المكتب يريد هذا رقم قال هذا رقم ما عندكم قالوا الثلاثة الذين أرطل, أرطل لنا وأرقامهم في قبل فسرة قد أسلموا كلهم بفضل الله قال والله والدي سنطلعني سبحان الله لا تحقر من المعروف شيئا أن تقدم لنفسك و من الإخوة من كاتب الجاليات من يقول لي أن أحدث البنين أسلم يقول والله أسلم في الليل ثم قام تلك الليلة ما مع يديش معنا الصلاة قام تلك الليلة عندما طلع عارف مع الصلاة فلأ تلك الليلة قيام ويصلنا الوتر ثم أخذ الفجر وفلت طبعنا عمل قليلا في الطباحة كثيرا نحكمه والله سبحانه وتعالى حسيبه وختاما أحد القائمين في حائل على إحتواء شباب وذهبين العمر كذا أحد المكاتب يقول جاني واحد يكلمته كان جاء جاء فغريبة وقولت لحبيب ليش ما تروح معنا العمرة يعني وجدت أشبه له وأعطيه مزايا أرغب فيها جالس أنا جالس كبريا وأنا نسوي في نفسي وكذا جالس ما عليك أنت نسجل اسمك وتعال معنا جالس نسجل, نسجل اسمك يقول يوم الرحلة ما راح معنا ولا جاء ولا بين أصلاً يقول رجعنا من الرحلة. انا نعرف في حائل قالوا ركب مع واحد وفحطوا ومات اسمه معنا اسمه ظن الاسماء اللي اسمه في ما تستفيد فشيك كيف تسمت اسمي واسمك همثلي الغالية كيف لو متي وانت على هل عبايا بصراحة كيف من الناس والله من يقلنا يقول يقول عنهم احد الاخوات من المغسلات انها جت تغسلها وهي بهالبنطرونة قدام السواد لما جاءها الحارف وماتت ومدفت على الأرض بهالبنطالب فكيف نغسل بطريقها كيف نلقى الله عزيبه لا يخذعنا الشيطان فهو الله الذي لا إله غيره ليس عندنا فرقة فيه في الخاسمة إلا واحدة إما حفنة وإما سيئة من أراد أن تكون خاسمة في حفنة فليس أذكر قولا النبي عليه الصافة في الصحيحة مسلم من عاشه من ما على شيء يبعث عليه وجاءت الأثر من عاش على شيء مات عليه ومن ما على شيء بعث عليه فعلى الأرض الذي يريح أن يموت فيه كل واحد يختبر نفسه في خطام هاللقاء كل واحد يختبر نفسه ويشوف إذا فهي شيء يقول فوالله هي قضية السنجة اغمثها في ماء زلال عبد ثم اعطرها يقفز لك الماء العبد الزلال أو اغمثها في ماء متسخ اعطرها يطلع لك هذا والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا هذه أضعف حلاق الإنسان فما عندنا خرطة ولا أحد سيحافظ عنا ولا أحد سيكون عنا زيديك اليوم وكيلة فمنتبه أنفسنا هذا اليوم ونشتغلنا أشتغل <تصفيق> لي in mm it -hmm. Thank mm -hmm. you.